وَإِنَّ احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع حَتَّى يسمع كلام الله ثم ابلغه مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون